The descend on of what you كم فوق <تصفيق> الوجود وتيلت في الفقد درست مما I <laughs> you Oh, uh -huh. Ah yeah. تَمُرُّ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُذَا تَمُرُّ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ